الصلاة الصلاة أيها الأحبة صلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى وإذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر إلى منزلة الصلاة في قلبك والله ما يعظمها إلا مؤمن ولا يتهاون فيها إلا ضعيف الإيمان بل قد يكون التهاون فيها من أمارات وعلامات النفاق وضعف الإيمان ولذلك فإنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا بل إن الله عز وجل أخبر أنهم قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا السؤال هنا ما منزلت هذه الصلاة التي اهتم بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلى من شأنها وقيمتها منزلة عظيمة لا تسم لها منزله بعد التوحيد من تعظيم الله ومكانة هذه الصلاة أن كل شيء فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الأرض إلا الصلاة فإنه أسري به سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يعني من مكة إلى القدس ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة وفرضها الله عز وجل عليه مباشرة وبلا واسطة وفي هذا تنويه وتنبيه على أهميتها بل قال العلماء إن فرضها من فوق سبع سماوات يدل على تعظيمها وأن الله أعلى شأنها ومكانتها ومن تعظيم الله لها أنه فرضها أول ما فرضت كم؟ خمسون صلاة أول ما فرضت خمسون صلاة فمر النبي صلى الله عليه وسلم في نزوله بأخيه موسى فسأله عما افترض ربه على عليه وعلى أمته قال خمسون صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجع فخففها من خمسين خفف خمسا ثم ما زال يمر بأخيه موسى ويرجع إلى ربه حتى خففت من خمسين إلى خمس خمس في العمل وخمسون في الأجر والثواب فضلا من الله ومنه من تعظيم الله لها أن هذه الصلاة يؤمر عليه بها الصغير مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر بينما الفرائض الأخرى لا يؤمر بها إلا إذا تجاوز هذا العمر من تعظيم الله لهذه الصلاة وأهميتها أن هذه الصلاة تجب في حال الصحة في حال المرض في حال السلم في حال الحرب في حال آآ آآ السفر في حال الحضر في هذه الأحوال كلها لا تسقط الصلاة ولذلك صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب حتى على جنب تستطيع أن تصلي فتصلي تصلي تتوضأ بالماء لم تجد الماء فإنك تتيمم لم تجد التراب فتصلي على هيئتك تعرف القبلة تصلي إليها كنت في مكان لا تستطيع الوصول إلى القبلة فإنك تصلي أينما اتجهت فإن الله تعالى يعذرك وهذا دليل على أهمية هذه الصلاة الدليل على تعظيمها أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم تصوروا معي هذا الموقف في اليوم الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول في يوم الأثنين لما النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت عليه سكرات الموت كان عليه الصلاة والسلام في ثنايا مرضه خرج يوما من الأيام بين رجلين من أصحابه ورجلاه تخطان الأرض يعني لا يستطيع الوقوف من شدة المرض ثم خرج وصلى بالناس وصلى وأبو بكر عن يمينه يقتدي به والمسلمون يقتدون بأبو بكر أما في هذا اليوم الذي هو يوم الأثنين الذي توفي فيه فإن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبلة المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم بالرغم مما كان يعاني من شدة المرض ووطأة الحمى وهول الموت وغمراته وانشغاله بصحته وحياته ولقياه ربه عز وجل الذي أحبه فوق كل حب وعظمه فوق كل تعظيم مع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في ضوح ذلك اليوم قام فكشف الخفاء وأزال الستر عن المصلى وإذا بأبي بكر يتقدم بالناس مصليا فتزحزح أبو بكر للخلف ظلا منه أن محمد صلى الله عليه وسلم سيخرج غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن فتبسم كأن وجهه ورقة مصحف ثم أشار إليهم أن يبقوا فلم يكشف الغطاء ولم يزح الستر بل توفي عليه الصلاة والسلام ضحى ذلك اليوم